وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم ازدوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها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 وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيْفَاقَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ هو الذي يرزل على عبده آيات بينات آيات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرغوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله مغاف الشماوات والأرض لا يستوي منكم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 قرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعانورهم بين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 والمنافقات للذين آمنوا انظرونا لقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قِبَلَهُ العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء من الله وغرقوا بالله الغروب، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار،, مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.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 المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء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 وتكاثر في الأموال وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج ثم يهت فترى نصر ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد وما مغفرة من الله ورقوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة, وجنة عرضها كعرض السماء الأرض أعدت للذين آمنوا بالله وعذت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في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 الذين يَبخَلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإِنَّ اللَّهَ ومن يتول فإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَن أنزلنا معهم الكتاب وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ومنافع للناس وليعلم الله من يعص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 ورهبانية بتدعوا ما كتبناها عليهم إلا بتغاء رضوان الله إلا بتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فأتين الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون